الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا دعا لي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله آمن ان اكاد اخفيها ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجازى كل نفس بما تسعى فلا يصد عنك عنها من لا يؤمن بنا واتبع هواه فترجا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوا افتأ عليها وأمش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تشعى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 قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا نوسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَلَجَيْنَاكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَهَدَيْنَاكَ فَتَوَلَّى فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِ أَيَّامِ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ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 قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا ان رسول ربك فأرسل معنا بني اسرائيل فأرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم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 كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علما عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل نفو وَلَكُمْ فِي نَسْغِهِ سُبُلًا وَإِنَّ فِي السَّمَاءِ آيَاتٍ لِّلْمُبْصِرِينَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ قُلُوا ازْرَعُوا أَنعَامَكُمْ إن في قُ مِنهَا خَنَقَنَاكُمْ وَفِيان عيدكُمْ وَمِنه نُخْجُكُمْ تَرَةً أُخْرَاب وَلَقدَدَ أَرَينَاهُ آياتِن كُلا فَكَذَّبَ وَبَ قَا أَجنَا للتُخْرجَناَا مِن أَرضنَا بِسَحِكَ ي فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نَحْنُ وَلَا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ جَيْشَهُ ثُمَّ أَذَ قَالَ لَهُم مُوسَى وَيلكم لا تَحْتَدِروا عَلَى الله كذِبا فَيُصِيبكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة نفسه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي تساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب نارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو تقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو, ولو صلبنكم في جذوع النخل وَلَا تَعْلَمَنَّ أَيُّ نَاءٍ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ إن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 له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أشرب عبادي فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا في ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى نِعْمَ الرَّبُّ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالُوا قَالَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّنَا قَذَفْنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسَامِرًا فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمٍ ضَبَّالٍ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا افَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حِمْنَا مِنَّا أَجَلًا وَلَكِنَّا حِمْنَا مِنَّا أَوْزَارًا مِّن القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له فوا فطالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم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 نبرح عليه عاكفين قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما مالك اذ رايتهم ضلوا الا تذل بي ان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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقضرت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سودت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه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 يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ سرطا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وقشعت الأصوات وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ النَّادِمُونَ فَتَعْفُو الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَلَى كُلِّ نَجْوَةٍ لِلْحَيِّ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخافه المو ولا هظما وكذلك أنزل الله قرانا عربيا صرفنا فيه وكذلك انزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما وقر رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عثما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 إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمم فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك الله يبلى منها فبدت لهما سوآتهما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 قال ربي بما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها قال كذلك اتتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلفنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنهم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 ليل فشبح واطرا النهار لعل فترى ولا تمتد عينك الى ما ما تعنى به ازواجا منهم زهو الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر علينا لا نسالك رزقا نحن نورزقك والعلقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من الرب اولم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان ما يعذاب من قبر قالوا ربنا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فلنتبع اياتك فلنتبع اياتك من قبر ام بالله ونخزى قل كنتم متربصا فتربصوا